3. استمع إلى النص الآتي وآعده ثم اكتبه في دفترك أهمية الصدق الصدق هو رأس الأخلاق وضرورة من ضرورات الحياة لأنه يحفظ حقوق الإنسان والمجتمع لذلك الصدق مطلوب من كل الناس ومن كل المسلمين وقال الله تعالى عن هذا الموضوع في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نحن نحتاج إلى خلق الصدق قبل كل شيء ويجب علينا أن نكون من الصادقين لأن العلاقات الاجتماعية تعتمد على الصدق وثقة المعاملات الإنسانية وتتحقق الوعود والعهود بالقول الصادق والفعل الصادق إن الصدق يهدي الإنسان إلى البر في الدنيا والآخرة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الموضوع عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدقة حتى يكتب عند الله صديقاً.